سوره الفتح بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتمن نعمه عليك ويهديك صراطا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 ve kanı varikiniz Allah ifaosu âzîma ve yüzdü bâl münafikin ve münafikat ve müşrikin ve تُسُوء الله اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حكيما إِنَّ أرسلناك شاهداً ومبشراً ونثيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم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 الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظنتم ظن السوء وكونتم قوم براء، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإننا اعتدنا.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 يريدون أن يبدنوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا يفقهون إلا قليلا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 وَإِن تَتَوَلَّوْكَ مَا تَتَوَلَيْتُم مِن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَالِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِنُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ 117. ومن يتولى يعذبه عذابا أليما 118. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وَمَغَانِمَ كَافِرَتَي يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 لم تعلمهم أن تطؤهم أن تطؤهم فتصيبكم ليدخل الله في رحمته ما يشاء لو تزيّنوا لعذّ. من الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قنوبهم الحميات حميات الجاهلية فأنزل الله سكينة فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين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 وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لقد صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَا تَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ كُنْتُمْ مُحْلِقِينَ أَوْ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ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 الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود نارك مثلهم في التوراة ومثلهم يزرع اخرج شطئه فازره فاستغلض فاستغلض فاستوى على سوقه يعجب الذراع اليغيط به مل الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهمه فرتا واجرا عظيما